الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أذكار الصباح والمساء كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يقول ذلك إذا أصبح وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا واقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يقول ذلك ثلاث مرات وحين يصبح وحين يمسي قال عليه الصلاة والسلام من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال عليه الصلاة والسلام من قالها موقناً بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها موقناً بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك يقول ذلك أربع مرات قال عليه الصلاة والسلام من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يقول ذلك سبع مرات وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة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 وهو السميع العليم يقول ذلك ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسا لم يضره شيء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يقول ذلك ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين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 وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسليما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده يقول ذلك مئة مرة إذا أصبح قال عليه الصلاة والسلام من قالها مئة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول ذلك عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول ذلك مئة مرة إذا أصبح قال عليه الصلاة والسلام من قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة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 يقول ذلك ثلاث مرات إذا أصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يقول ذلك إذا أصبح أستغفر الله وأتوب إليه يقول ذلك مئة مرة في اليوم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقول ذلك ثلاث مرات إذا أمسى قال عليه الصلاة والسلام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 يقول ذلك عشر مرات قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامة ادركته شفاعتي يوم القيامه اذكار الصباح والمساء